رجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالح لنكفرن عن سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ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 ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان, فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون اثكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق فابتغوا عند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 ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقاء فما كان جواب قومه وذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة في الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضهم ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم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 وَلُوْطَ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَعَتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ حَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَعَتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَعَتُونَ فِي نَاديكُمُ الْمُورِينَ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 ما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا. قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجيه هو واهله الا امراته كانت من الغابرين ولمما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 فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلنا خذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليهم حاصبا ومنهم من خذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من اغرقنا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 أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ لَنْ كَبُوتَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ مَثَالُنَا نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ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 الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا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 ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومنها بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن نرتاب المبطلون بل هو آيات بينات من صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن ملايات عند الله وإن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 يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم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 لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها لنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين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 نزل من السماء ماء فأحيا به يرضى من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا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 ليكفروا بما آتناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروننا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون